أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَرُفِعَتْ إِلَيْكُمُ الْأَغْلَالُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي تُشْرِكُونَ ۖ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأغير من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاشقون في المساجر تلك حدود الله فلا تقررواها وَلتَبَيل الله آياتينَّاتِعَ ياتَّقون وَلا تَأقلُوا أَم وَلَق بَنَفُ بِباقِ وَتُدِلوا بهِهَا إلى الحكان للتأكُهرك وَتُدِلوا بههَا إلى الحكام للتَأكُ قَطًَا مِن أموال الناتِ بِالإِسمْم وَأَنه تُم تَعلون يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ه لا يحب غ